حتى إذا أثخنتمهم فشد الوثاق، فإنما من بعد وإنما في ذنب حتى تضع الحرب أو زارها. ولو يشاء الله لن تصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم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 والذين كفروا فتعسل لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم ما أنزل الله فأحبط أعمالهم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 من عسل مصفا ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خارد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك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 استغفر لذنبك واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سوره فإذا أزالت سورة محكمة وذكر فيها القتال وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرضي ينظرون إليك نظر المرضي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وطول معروف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 إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لا يضر الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطنوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلمون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا